الذي خلق سبع سماوات طبقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوك فارجع البصر هل ترى من خطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر قاسئا وهو حسير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 إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج سألهم قزنتها ألم يأتكم نذير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 فاعترفوا بذنبهم فسطا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنهم هو عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف القبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وقلوا من رزقه وإليه النشور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 ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكيد؟ أ ولم يروا إلى الطير فوقهم صافات له بكل شيء بسيط، أما هذا الذي هو دُل لكم يرفركم من دون الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور، أما هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. بل لدوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنجر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 قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يهتيكم بماء